فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لِلَّهِ وقارا وقد خلقكم أفوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 ودَّ وَلَا سُواع وَلَا يَغوسَويَعوقَ وَنَ السرَ وَقَدَ أَضَلُّ كَفير وَلَا تَزِد الظظَالِمِينَ إِلَّا ضَللَ مَِّا خَط آاتِهِم أُرقُ فَأُدِخِلُ فَأُدْخِلُونَ رًَا فَلَمْ يَجِ لَهُم